بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام صاد <تصفيق> كتاب أول فلا يكن في صدرك حاج من خل تزر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَمْ من قريه أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ فَمَا كَامَ دَعْوَاهُمْ إِجَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 والوجن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أولئك الذين خسروا أنفسهم بما, بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيشه قليلا وجعلنا لكم فيها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 قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طير قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال حنظرني لا يوم يبعثون. قال إنك من المضلين. قال فبما أغويني لا لهم صراطك المستقيم.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 ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لن تبعك منهم لام جهنم منكم أجمعين ويا إذا أنت وزوجك الجنة فكلا, فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري من سوآتهم <سؤال> وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجاة إلا إلا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لبدا من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطبقا وطبقا يخصبان عليهما من غرق الجنة وناداكما ربهما ألم أنهكما عن تلك وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا هَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مستقر وَمَتَاعٌ الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني أنتم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزأ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزر عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراقبهم وقبيله من حيث لا يعونهم ان جعلنا الشياطين طينا امنيا الذين لا يؤمنون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 اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم لكل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعود فريق هدى وفريق الحق عليهم الظلاء إنكم تتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون إنكم تتخذوا الشياطين أولياء من دون هُنَ لَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدم خذوا عند كل مَسْجِدٍ وكلوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زِينَةَ الراجل التي أَخْرَجَ لعباده من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامة كذلك نبصل الآيات لقوم يعلمون قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربي الفواحش ما مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 وَأَن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تقولوا وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجر فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آدم إن يَأْتِ لكم رسل منكم يقصون عليكم اللَّهَ فمن اتقى يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها آياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وَأَنَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي الْنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لعنت أُخْتَهَا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يظلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أوليهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما فذوق العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم ومن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ولزمان في صدورهم من غلما تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله لقد جاءت رسل رَبِّنَا بالحق ونودوا تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى يدي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وَجَدْتُمْ ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون خائجا وهم وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 لم يدخلوها وهم يطنعون وإذا صربت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعرف رجال يعرفونهم بثيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جنركم وما كنتم تستكبرون أهلا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا ديها أصحاب, أصحاب الجنة أن ان افيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله واعلوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا وَمَا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ولقد جنّهم بكتاب فصلّه على علم الغد ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يَأْتِي تعويده يقول الذين نسوه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت نسل ربنا بالحق فخلنا هل لنا من شباء فيسروا لنا أرد أرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم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 يغشي الليلى الذي يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نسعا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ثقنا لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا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 فذلك نفرض الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل نوحاً إلى قومه فقار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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عميا وإلى عادل أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَانَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ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 وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وَعَلَى قَد وقع عليكم من ربكم رجس و غضبه تجادلونني في أسماء سميتها أنت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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله لا لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمَا ذِنَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جرلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا أهلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون وَعَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَمْ رَبِّهِمْ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 بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجينا وأهله إلا الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرًا فـ دونك كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم يا اللَّهَ الله ما لكم من إلّا قَدْ غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم فأوفوا الكيل ونسى أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها دمالكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَزًا وَاذْكُرُوا إِلْ قَلِيلًا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه أؤمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله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 قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نعود فِيهَا إِلَّا إِلَّا أَنْ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ علما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 وقعوا على الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 وكيف أنسى على قوم كافرين وما فِيهِ في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مسألا أنا الظراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفهمنا أهل القرى أن يأتيهم برسنا بيانة وهم ناس أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا يَضُحًا وَهُمْ يَلَعَبُوا أَفَأَمِنُوا, أفأمنوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الأعظم بعد أهلها أن لو نشاء وصرناهم أَلَّوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء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 قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين قال ألقو فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إِلَى موسى أَلْقِ عَصَاكَ عصاك هِيَ هي تلقف ما فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب قالوا إن عائلا ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهة قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيونك هدوكم ويستخلفكم, ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأنتوا صبر سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولمَّ وَقَالَ لَهُمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُسَدِّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عَنْ دَكَلِ لَأَنْ كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزَ لَا لَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَا كَبَلِي سَوِيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ رِجْزَ آلِهَتِهِمْ بَانَ ضُرُّهُمْ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأمّنهم كذبوا بآياتنا وكانوا, وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى على بني بما إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يعرشون وَجَاءَ وَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فأتوا على قوم قَوْمًا على لَا أَصنامَ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْنَا لَنَا إِلَهًا كَمَا لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْشَأْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم العظيم وَوَا عَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِي رَبِّهِ فَتَمَّ مِي رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء حمو سالمي قالت وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرم سيص عقرا فَإِنَّ مَا أَفَاقَ قَوْلُ سُبْحَانَكَ قَوْلَ سُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ <تصلح> <تصلح> <أو> عَلَيَّ <وليا> مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا له في الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعِضَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا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 وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِدُوهُ سَبِيلًا وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْدِ يَتَّخِدُوهُ سَبِيلًا وَأَيُّ رُسْبِيلَ الْرُّشْدِ لَا يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا وَأَيُّ رُسْبِيلَ الْغَيْبِ يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له الخوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورعوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رَجَعَ موسى إِلَى قَوْمِهِ غَرْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألوح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استغافوني وكادوا يقتلونني فلا فَلَا فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلني في رحمتك وأنت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السجئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك, إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 إنّا غدنا إليك أو أنا عذاب به من أشأ ورحمتي وسعت كل شيء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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم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 ويحل له الطجبات ويحرم عليهم الخدا ويضع عليهم عصاه والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به الذو هو نصر هو النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لِلَّذِي الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمج الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأرحن إلى موسى إذ استسقاه قومه أنضب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشعبهم وظللنا عليهم الغمام وَأَنْزَلْنَا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا هم يظلمون وإل قيل لهم اسكروا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا وادخلوا البياب سجدا تغفر لكم وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا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 وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا نَاءَتْ عَنْهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ إذ رَبُّكَ ربك عَلَيْهِمْ عليهم يَوْمِ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لَسَرِيعُ الإقاب. وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُوا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَغُ لَنَا وَأَنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون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 وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقبة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم أشهدوا هم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أو تقولوا إن ما أشرك آبائنا من قبل وكنا درجة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وَكَذَٰلِكَ آلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَ أن سلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاري ولو شئنا لرفعناه بها ولكن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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدين ومن يضل الفؤاد فاولائك هم الخاسرون ولقد لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ من الجن والإن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 كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا ما بصاحبهم من مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا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 مَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَلَا مَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو شققت في السماوات والارض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 لَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَكَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شِرْكًا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْزُلٌ يَمْسُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أم لكم آمادان يسمعون بها ولدعوا شركاءكم مكيدون فلا تضيرون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 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وأمر بالعرف وأعمل عن الجاكلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يذكرون فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما قل إنما أتبر ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا خِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْأَنْصَارِ بِالْغُدُوبِ وَلَا تَكُنْ من <سؤال> ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون